إن زعمتم أنكم أولياء لله من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 وَإِذَا رَأَوُتْ جَارَةً أَوْ لَهُوَ نِفَضُوْ إلَيْهَا إِنْ فَضُوْ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ